لَ إنِي عبد اللهه تَان الكِتابَ وَجعلدن نَبِي وَجَعلنِي, وجعلني مُذَرَكَ نَّين مَاكُتُ وَصَانِي بالِ الصَّلااتِ وَزَّكاتِ مادُم تُ حَّ وَظَنرَّ بِوالدَتيِ وَلَم يجعلمِ جَّرًا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 لَمَّعتَزَلَهُم وَماَا يَعبُدونُونَ مِنْ دونُون الل وَهَبَنَا لَهُ إحاطَ وَعحُوب وَهَبَنَا لَهُ إحافَ وَعحُوبَ كُ جَنانَبِي وَهَبَنَا لَهُم يرحمَتِنَا وَجعلنا لَم بِسَانَ صِدقٍ عليا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 واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يؤمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نوح ومن ذرية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 قُنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوْرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عتيا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 وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له تين مالا وولدا